مهدي يا الله يا مهدي واللي يحبك مهدي يا مهدي حبتك شانه من الصغر مهدي ما حبتك ما من الصغر مهدي من يوم فطنت هالكلمه مهدي مهدي, مهدي money نجوم <تصفيق> انولاد هلا انا للاكوان حجه ما حبته اغلى من مليون حجه اغلى من مليون حجه تبار حي جا قدوم ابن الحسن وابن الزكية